Al-ımmilalı نعم بغراس الأخلاقي مدرسة صاغت أخلاقي, أخلاقي قد بقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاقي في صحبة أزهار فقد في الصدق حديث لإشراقي وأتيت لألسم لوحتنا شعراً بمدادنا أشواقي نعم بغراس الأخلاقي مدرسة صاغت أخلاقي قد بقت النور بجنتها في حفظ كتاب في صحبة أزهار فقط في الصدق حديث لإشراقي وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواقي فأثير براءتها سحر أنفال رزينة أخلاقي وجنات تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقم وفجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماقي وليوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي في الأخلاقي مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاقي في صحبة أزهار فقد في الصدق حديث الإشراقي وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا ببداد الأشواقي ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لنا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأزل. ولد الضراب بشاشتها تتهدى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي وطموح الغادة ميزها فاقت بالعزم السباق الهند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاق الأخلاقي مدرسة صاغت أخلاقي قد النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاقي في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراقي وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد أشواقي نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي أنهينا اليوم محطتنا ونسينا Altyazı M.K. كلام هو أشرف ما في الأوراق آير الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لأفاقي أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحق ضايتنا فبدونك ليس لنا واقف فصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آير الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لأفاقي رم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقع.